يا ويلها هتكت عرض أ ه ل ه ا ط ا ل ب ك م في ا ل ك ل ي ة المتوقع أ ن ه ا إ ذ ا تخرجت وحملت ا ل ش ه ا د ة ستصبح م ع ل م ة ل ل أ ج ي ا ل و م ر ب ي ة ل ل أ ب ط ا ل ف إ ذ ا هي تعطي ربها وتخالف دينها وتبيع شرفها وتخون أ ه ل ه ا و ت خ ض ع حياءها ف إ ن لم تكن أ م ي ن ة على نفسها فماذا ي ر ج ع منها في يوم ا ل أ ر ب ع ا ء ومع ن ه ا ي ة الدوام في ا ل ك ل ي ة أ خ ب ر ت صاحبتها التي تشاركها البحث أ ن ه ا لن ت أ ت ي يوم السبت ولكنها ستحضر يوم ا ل أ ح د لقد خططت ودبرت ستخرج مع أ ح د الشباب في يوم السبت فاستعارت جوال صاحبتها للاتصال بمن ستخرج معه خرجت وهي تظن أ ن أ ح د ا لن يراها نسيت أ ن رب ا ل أ ر ض والسماء يراها في صباح السبت مع دخول الفتيات إ ل ى ا ل ك ل ي ة أ ن ز ل ه ا أ ه ل ه ا عند الباب وكلهم فخر و ث ق ة أ ن ز ل و ه ا ظنا منهم أ ن ه ا ستكون في ا ل ك ل ي ة لتتعلم وتتخرج وتنفع نفسها وقبل ذلك تنفع أ م ت ه ا هذه ا ل أ م ة ا ل ج ر ي ح ة التي هي أ ح و ج ما تكون لفتيانها وفتياتها بدلا من أ ن تتوجه إ ل ى ب و ا ب ة ا ل ك ل ي ة اتجهت إ ل ى س ي ا ر ة الشاب الذي كان ينتظرها لفت ذلك انتباه حارس ا ل ك ل ي ة فميز ا ل س ي ا ر ة ومن فيها و أ خ ب ر امن ا ل ك ل ي ة بذلك فقالوا له ت ر ق ب رجوع ا ل س ي ا ر ة ظهرا وقت الانصراف سبحان الله وصلت ا ل ج ر أ ة بالبنات أ ن يركبن مع الشباب دون تردد أ و حياه عند الظهر جاءت ا ل س ي ا ر ة ووقفت إ ل ى جانب الكليه تحت ا ل أ ش ج ا ر فاتجه الحارس ا ل أ م ي ن إ ل ي ه ا ولما نزلت ا ل ف ت ا ة من ا ل س ي ا ر ة جاءهم الحارس و أ م ر صاحب ا ل س ي ا ر ة بالوقوف فهرب الجبان مخلفا ضحيته فقال لها الحارس بعد أ ن أ خ ذ رقم ا ل س ي ا ر ة من أ ي ن اتيت ي قالت أ ن ا خرجت من ا ل ك ل ي ة فقال الحارس إ ذ ا ترجعي الى ا ل ك ل ي ة فرفضت فلما رفضت أ خ ذ الحارس منها شنطتها التي كانت بيدها ل إ ج ب ا ر ه ا على الدخول إ ل ى ا ل ك ل ي ة لكنها رفضت ف أ خ ب ر الحارس إ د ا ر ة ا ل ك ل ي ة وسلمهم ا ل ش ن ط ة جاء شاب بعدها يطالب ب ح ق ي ب ة ا ل ف ت ا ة ف أ خ ذ ه الحارس إ ل ى المكتب ثم استدعى رجال ا ل ه ي ئ ة ح م ا ة الدين و ا ل أ ع ر ا ف أ س أ ل الله أ ن يحفظهم من كل سوء ومكروه قبل قدومهم ا س ت ع د ل الجبال ا س ت أ ذ ن الجبان ل إ ح ض ا ر جواله من ا ل س ي ا ر ة ذهب ولم يعد لكن العين ا ل س ا ه ر ة ا ل ش ر ط ة أ ت ت به من رقم سيارته في مساء ذلك اليوم اتصلت على صاحبتها بعد ص ل ا ة المغرب التي أ خ ب ر ت ه ا أ ن ه ا لن ت ح ض ر في يوم ا ل أ ر ب ع ا ء اتصلت عليها لتقول لها إ ن ي أ ر ي د مساعدتك في التستر علي ل أ ن ن ي كنت في صباح ذلك اليوم من الصباح إ ل ى الظهر مع أ ح د الشباب فقالت ا ل ص ا ح ب ة س أ س ا ع د ك فمن ستر على مسلما ستر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة تقول صاحبتها اضطررت أ ن أ ك ذ ب من أ ج ل ه ا بل حلفت على المصحف ك ا ذ ب ة عجيب أ م ر ه ن ت س ط ر على الباطل وتعاون على ا ل إ ث م والعدوان أ م ا صاحبتها ا ل ث ا ن ي ة فشهدت كذبا وبهتانا وزورا ب أ ن ه ا ر أ ت ه ا يوم السبت في ا ل ك ل ي ة وهي لم ترها لا إ ل ه إ ل ا الله هل يظنون أ ن الله غافل عما يعملون أ م ا هي فلقد ادعت أ ن حقيبتها سرقت و أ ح ض ر ت طويح باتها ليكذبن معها بل وضعي تحت بل خطوط بل جاءت ب أ م ه ا لتقول إ ن ه ا كانت في البيت إ ن ه ا كانت في البيت ظفره تقول في التحقيق أ ق س م بالله العظيم و أ م ا م المصحف الكريم ب أ ن ي كنت م ت و ا ج د ة يوم السبت الموافق كذا وكذا داخل ا ل ك ل ي ة من ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة والنصف وحتى ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة ض ه ر ا ولم أ خ ر ج من ا ل ك ل ي ة والله على ما أ ق و ل شهيد حسي الله ونعم الوكيل جعلت الله اهون الناظرين والسامعين إ ل ي ه ا قامت ا ل ه ي ئ ة بدورها وقام رجال ا ل ش ر ط ة بدورهم وجاءوا بالشاب ولا يحق إ ل ا الحق امام ا ل أ د ل ة والبراهين اعترف الشاب بخروجها معه م وتراجعت الصويحبات أ م ا م الاعترافات فخارت قواها وانكشف كذبها وعارها وجه ا لها ولصويحباتها انذارات وفصل من ا ل ك ل ي ة فهل من المعقول أ ن يكن و هؤلاء مربيات ل ل أ ج ي ا ل وصانعات ل ل أ ب ط ا ل الماساه الكبرى حين جاء أ ب و ه ا إ ل ى ا ل ك ل ي ة بعد استدعائه ل ي و ق ع على إ ن ذ ا ر الفصل جاء م ط ا ط ئ ا ل ر أ س شارد ا ل ذ ه ن دموعه على خده تقول رجعت مع والدي و أ ن ا أ ت ج ر ع قصص الموت و ا ل أ ل م والتهام ا ل ج ا ر ح ة لم يتكلم معي طوال الطريق لكن نظراته ا ل ص ا م ت ة تلاحقني و ك أ ن ه ا تقول لقد أ ج ر م ت بحقك وحقنا لقد شوهت ونطقت سمعتنا انا لله وانا اليه راجعون ومثلها من الغارقات كثير خرجت تمزق مع الصباح حجابها قد قصرت بين ا ل أ ن ا م ثيابها خرجت وكل الهائمين تجمهروا صرخت وجمع العابدين أ ج ا ب ه ا يا ويلها ح ت ك ت عرض اهلها قد أ ر خ ص ت يوم الخروج نقابها يا ويلها هذا العقاق تدوسه قد أ ل ص ق ت ر أ س الوفاء ترابها